فان ما تمسه لا يتنجس ابدا ودم الحيض لا ينجس الا المكان الذي خرج منه او اصابه من الجسم او الثياب ولا داعي لتطهير ما لمسته لا مره ولا سبع مرات روى مسلم وغيره عن عائشه رضي الله عنها قالت